نكا ما في <تصفيق> كربلا قال الحسين سنكا ما في كربلا الحسين صلى الله عليه لا أنا قد عانقت هذا النداء يا ليتنا إننا معك في كربلاء إننا تشيروا بينك في كل دماغ في بيعتي. وفيها لن أوصي يا ليتنا معك في يوم مصرعك يا ليتنا معك في يوم مصرعك مع النصار رفل وكشائرين موسيقى مركز التوزيع الرئيس في العراق معسسة الخليج الإسلامية ظم الله أولها تلك النجار من قاتلات في سيرها نحو القبور وها الشمات كفاطمة فيها الصدور كنحرك نفوعها ستها النحار دماءهم تسيل كمصرع الكفين دماءهم تسيل كمسرع الكفين, الكفين يرثي كأن صاركهم مقطعين والله لا مذلقهم الكافرين Ya Kama, Karebala, Husayn, Husein Wallahi lau, Wallahi lau, Nuday Husein, ya Husein, ya hu oui, man في الدماء سيف يزير في كل يوم من صار عاشر جديد وكل أرض من أوداعات لكم شهيد نخذي كبير دمي وكل ما تريد نعاهد العيار بالصبر والقتال نعاهد العيال بالصبر والقتال لو قطعوا أرجلنا مع اليدين والله لا نوث المقال من كافرين